فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي خمط وأثلي وشيء من سدر قليل ذلك جازينه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذجاكم بعد إذجاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسر الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بما عملوا وهم في الغرف آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون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 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 إنهم كانوا في شك مريض.